الوحدة الرابعة حياة اليومية الدرس الأول التسوق واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك الفواكه والخضروات بطيخ كرز باذنجان جزر مشمش، خوخ، تين، فاح، عنب، طماطم، بصل، الفاصوليا الخضراء، بطاطا.